فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرَبَاعٍ فَإِنْ خَفَتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أيمانُكُمْ ذَالكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا وَأَتُ النِّسَاءِ الصدقاتِ هِنَّ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 وَبَتَلُ الْيَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغْنِكَ حَفَ إِنْ أَنَّسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَإِنْ أَنَّسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدِفَعُوا إلَيْهِمْ أموالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُهَا إصرافًا وَبِدارًا أَيْ يَكْبَرُ وَمَن كَانَ غنيًا فَلْيَسْتَعْفِفْ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 وللنساء نصيب من ما ترك الوالدان والأقربون منا قل منهم أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أول القربا واليتامى والمزاجين فرزقهم منه وقولوا لهم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 إن الله كان توابا رحيما انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهالة للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب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 والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن, وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن, فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم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 ولا تقتلوا أنفسكن إن الله كان بكم رحيما وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانَهُ وَظُلْمَ فَسَوْفَ نُصْلِيهِنَّ رَأَى وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إتجتنب كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعث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 والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم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 وحكما من أهلها إن يريدا أصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذل قربا واليتامى والمساكين والجار ذي القربى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 ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وَمَن يَكُن الشيطان لَهُ قَرِينًا فَزَادَ قَرِينًا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَفَقُوا مِنَ الْرَّزْقِهِمُ اللَّهَ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 إن الله كَانَ عَفُورًا غَفُورًا أَلَن تَرَى إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الظَّلَالَ يَشْتَرُونَ الظَّلَالَ تَوَيْرِدُونَ أَن تَضِلُّ السَّبِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَاءِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا من الذين هادوا يحرفون الكلم عم واظعيه ويقولون سمعنا وعصينا ويقولون سمعنا وعصينا وسمع غير مسمعين وراعنا لي بألسنهم لي بألسنهم وطعنا في الدين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 آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس أوجوها من قبل أن نطمس أوجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا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 سوف نصليهم رن كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب إن الله كان عزيزا حكما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 فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانه وتوفقا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 ولو أنهم اظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول واستغفر لهم الرسول لودد الله توابا رحيما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 وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ فَأَخْلَدَهُ فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ له عَذَابًا عَظِيمًا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 لا يستطيعون حيلته ولا يهتدون سبيله فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوًا غفورًا وَمَن يُهَاجِر فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدُ فِي الْأَرْضِ مُرَاضَعًا كَثِيرًا وَسَعَه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 ثم يستغفر الله جز الله رفور الرحيم وَمَن يَكْسِبْ إثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إثْمًا ثُمَّ يَرْمِيهِ بَرِيَاءً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 نجواهم إلا من أمر بصلاة أو معروف أو إصلاح، إلا من أمر بصلاة أو معروف أو إصلاح بين الناس.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 ولا أضلّنهم ولا أمنّنهم ولا أمراً نهم ولا أمراً نهم فليبتّكن آذان الأعام ولا أمراً نهم ولا أمراً نهم فليغيّر خلق الله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 قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّاتِي تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن وترغبون أن تنكحهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوم وأن تقوم لليتامى بالقصد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 من كان يريد ثواب الدنيا فعلد الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميع بصيرا يا أيها الذين آمنوا كنوا قوامين بالقصد شهداء لله شهداء لله ولو على أنفسكم أول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 لا إلَّا قليلَ مذبِذينَ بينَ ذالِكَ لا إلهَ ولا إِولاَءٍ وَلا إِلاَءٍ وَمَن يُضلِّ اللَّهُ فَلَا تَجِدَ لَهُ سَبيلَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُ الْكَافِرِينَ أُولِيَاءً مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ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 إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصونهم لله وأخلصونهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يأت الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله عذابكم إن شكرتم وآمتم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 إن الله كان عفوًا قديرًا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون يريدون يفرقوا وي يريدون يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض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 ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم دخل الباب سددا وقلنا لهم دخل الباب سددا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا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 لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقين الصلاة